كلمة ابن مسعود دلت على ان الرشوة في الحكم والقضاء صفر مخرج من العلم. فلو فرضنا ان كلمة ابن مسعود مفسرة للآية وهي مفسرة الآية. وكلمة ابن عباس فيما اخذوا مفسرة بها. فان الاولى ان ناخذ قول ابن مسعود لانه الموافق لمنطوف الآية. ولما قدمنا من قواعد الشيخ وقد علمنا ان كلمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليست انها في مجال الحجاب والمناقشه للخوارج الذين لم يفهموا منها الا الكفر الاسخر. كما فهم اولئك المبتدع المعاصرون من ابناء بالمرجية لما فهموا ان مقصود الايه هو الكفر الاصبر مصلحا. فالأولئك على طرفين في اقتبارات وفهم اهل السنة هو الصوار. اذا كلمة ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما واضح في دلالتها ان مناقضة الحاكم لحكم الله حاكم القاضي المقصود لحكم الله في الخصومة والقضاء هي صفر تخلاف الرشوة بين الناس في غير القضاء مع السحب اي الحرام اي المال الحرام. هذا هو الذي ينبغي ان يفهم. فزعم الزعم. ما كثيرا ما يتفلت فأولئك إذ يمرون على المسائل مرورا الماء على الصفر لا يقفل له أفر قفل ماء يجعب أن كل أنه إذا قيل لهم هذا حاكم حاكم يحكم بغير ما أنزل الله حاكم حاكم بين الناس بأحكام وأفضية يحكم بغير ما انزل الله هذا كفر يقال هؤلاء خوارج يناقض كلمه ابن عباد عليهم ان يرجعوا الى كلمه ابن عباد ثم هذه التفطات ان هذا الامر الفوض ان هذه مسكه حلميه الواقع بعيد بعيد عنها عندما نناقش اولئك الاغبياء او الجهل في هذه المسائل نناقشهم على مسألة علمية لا واقع لها. هل نناقش اولئك على مسألة ربما تحدث على معنى الآية قد يوجد مقتباها على الارض قد يوجد امرها على الارض وقد لا يوجد. هم اننا نناقش في امر قد وجد كيانه وانقفض عماده امام عيوننا. هل انا وهذا الشخص؟ نحن امام رجل يحكم بما, بما انزل الله وقاضي مرجعه الشريعة ولا يعرف الا من الله يقضي به بين الناس ثم جاءه متقاطمان فقضى بينهما بغير ما انزل الله فنريد ان نعرف حكم هذا الحاكم اهو كافر ام مسلم هل هذه هي القضية بالنسبة الى حكامنا في هذه الايام اما هذا الامر لا وجود له الان نحن امام مدى يا قوم هؤلاء يسخطون ويتكلمون في غير العلوم وكان عقولهم مغيب هؤلاء مش هل نحن امام واقع علينا ان نعرف هيئته علينا ان نعرف قانونه هذا الخلاف الدائر بين هذين الـ الـ القولين دائم في قاض لا يعرف الا دين الله وليس له مرجع الا كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم اخذته الرشوه او القضاء او القرابه او ما شابه ذلك في قضيه حسنه بغير الشريره ام اننا امام قاض وحكم لا يعرف شيئا عن دين الله بل هو قد تبدل الشريره قد صدر الشريعة بدلها ازال دين الله واتى بدين فرعون وهامان وحكم به بين الناس هذا الاستبدال ما حكمه باجماء اهل العلم كما ذكر ابن كثير في البدايه والنهايه باجماء اهل العلم على قطر من فعل الكتاب كانوا يحكمون بنياتا وضعها لهم جنكيز خان أو لهم جنكيز خان. استمدها منها رأي ابائه وعراف حياته. استمدها من النصرانية واليهودية واخذ شيئا من الاسلام. وكانت احكامه جائرة. واقصد بهذا انه لم يثب احكاما جرمية بل غير وصف الحظ. كيف هذا? الآن لا وجود لأهمة تسمى الزنا. حكم الزنا قد افتت. يتغير وحقه قد كثير من الكلام. قد افتت حكم الزنا. لا يوجد شيء حكم الزنا. بخلاف من قال ان الزنا جريمة وقد تغير حكمها. كما كان يفعل جنكيز خان. جنكيز خان كان يحكم على المرأة الزانية والرجل الزاني بغض النظري عن توله محصن او غير محصن بان محصن. هذا ابطاع لجرم الزنا ولكنه تغيير لوف الحق. ومع ذلك يقول ابن كثير شفر جنكيل خان شفر ابنائه وآباء كفار. من وضع هذا القانون ومن من ابنائه فانهم كفار باجماع اهل الاسلام. هو سبديل ازالة الدين اذا من فتل الشريعة بقوانين جديدة ازال شريعة هذا كافر. باجماع اهل المنه. سواء اختلطنا على سهم الاية او لم يختلف. المسألة الثانية الواقع اكثر من هذا. الواقع أثر من استبدال الشريعة. ان الواقع يناقش حق الله ويناقض حق الله ذكرنا سابقا ان القانون عندما يقول ان السياده للشعب ان السياده للملك السياده لمجلس النواب حق السياده يعني حق السيادة. يعني حق السيادة بين الناس هو من السيد. حق السيادة. يقول سيادة تشريعية. سيادة, سيادة غضائية. سيادة تنفيذية. ندخل في السيادة التشريعية وهي مناط الحب. السيادة التشريعية ماذا تعني؟ من له حق التشريع. هنا يتسلم القانون قانون الوضع. هنا هو الواقع الواقع الواقع الدول يقول لنا ويجبرنا على الوحي. وعلى التنفو انهم يقولوا ان حق التشريع اصلا لا يعود الى الله. هذه ليست مناقة حاكم حق السيادة لحده تعود الى الله وخالف في مسألة ما او بدل مسألة ما او كليا هل نافس هذا افضل تشريع اصلا وقال ان حق التشريع لا يعود الى الله ان الالوهيه والتشريع من الالهيه المشرع ان الالوهيه الا لا تعود الى الله الالوهيه لا تعود الى الله ولكنها تعود لمن وضعه. فبعض البلاد السلطة التشريعية كما هو امر الاردن الى الملك. والملك على فكرة سلطة تشريعية. سلطة تنفيذية وسلطه قضائيه فحق التشريع يعود للملك. ولمجلس النواب ولمجلس الاعيان. يبحث مجلس الاعيان للذكر هو الملك. فهكذا السلطة حق السلطة. سيادة. سياده التشريع ليس إلا اذن هو ازاله لحق الالوهيه هنا المناقشه هذا استقرار في النقاش واما غيرهم فلا توجد دوله على ظهر الارض الا وتجعل السياده لغير الله الدين الرسمي للدولة ليس في معناه في لغه القضاء سيادة الكشفية. لكن على الرسم الدين. على اللغة النصارى عندما يقول النصارى دين نصراني. فلا يعني ان للدين دورا في الاحكام والقضاء. مفهوم الدين عند العواد. الصلاة والصوم والزكاء والحقل الرسمية فقط. هذا هو مفهوم الدين معاثرة. ليس مفهوم الدين في الاسلام وهو الخضوع والامتثال والمتابعة والصديق لا معناه ممارسة اعمال الدين. اسأل جد ايش الدين بس كلها كان اصلي واكون واذكي بس. هذا هو معنى الدين في لغة القضاء المعاصر. ولذلك بعده في كل دستور يقال وحق السيادة. أطول أن السيادة داخل في الدين أي السيادة الإسلام ولكن هذا تضطير دل على أن السيادة أي حق التشريع لا تعود إلى الإسلام ولا تعود إلى الله بل هي بصواهيث معاصرين. وهذا تعلم أنه اجماع صوف اجماع صوف اجماع على كفر هؤلاء الحاكمين. كفرة مسألة يقولها وللذكر فإن حجد اولئك الكهنة وحسدنا في مدافعتهم عن هؤلاء الحكام لا تنتهي. والسياطينهم في ابداعاتها في المدافعه عن هؤلاء الظلال وهؤلاء التقرق لا تنتهي. قالوا انهم لم يضعوا الاحكام ولكنهم جاءوا فوجدوا الاحكام فقططوها. فحكيم عبد العزيز لم يوجد الحكم والقضاء لم يوجد نظام الغرفه التجارية يسمونها انظمه بدل التشريعات فبقال وكان تغيير الاسماء يؤدي, يؤدي الى تغيير الحقائق جاء فوجد تشريع الغرفه التجاريه التجاري. تشريع تجاري تشريع نظام القضاء العسكري نظام تشريعات الثاني عندهم ليس هو حكم الله هذا نظام, نظام عسكري مفتقر يقول انه جاء فوجدها فلم يوجدها هو لم يشرع هو. هو ولكنه وجدها فعمل بها بهذه القضيه ان كان من الظلم بحسب قوانين اولئك استاذنه الكهنه كان من الظلم تكفير اهل وكان من الظلم تكفير ابي لهب فهل ابو لهب هو الذي صنع الاصنام هل ابو جهل هو الذي اوجدها ام انه جاء فوجد اهله عليها فتابعهم عليها كفر المتابع يعادل كفر المدفوع ولذلك لما حكم بها ورضي بها سواء وضعها او لم يضعها هو كافر مشرك يتركز قول ابن كثير في قال فقد كثر الكفر فيه وفي ابنائه ما دخلوا ابنائه لانهم حكموا بها على الرغم انهم لم يضعوها فضيه الوضع ذم مناقبه عمرو بن رحي الذي اتى من إلى الى جزيره العرب هذا هذا عذابه واكد اهل النار عذابا وراه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقذف نفسه في النار هذا كفره واش وعذابه اشد والمتابع كافر كفر هو قلب صفر سهد بن عبد العزيز اقل من كفر أبو عبد العزيز ولكن في السنة وهكذا بقية الحكام وأنا أضرب مثالا في تلك الدولة الطاغوتيه الكافره لأن أكثر المشايخ يدافعون عنها وما بقية انتلال فهناك شهنة سدن لها ولكن ليس بطاغوتيه شهنة وسدنة أولئك الدولة فلو تحدثنا عن الاردن او عن العراق او عن سوريا لوجدنا الكثير ولكنكم عليكم ان تنتبهوا اني لا استطيع ولا يستطيع احد من البشر ان يزيل جبال الهوى عن العقول والقلوب لو كانت المسألة علميه لتم النقاش حولها بعلمية ولكننا امام اموال ومناطق امام اهواء هذه مسألة. فنحن نناقش اهواء والاهواء ليس لها دواء الا السيء. لا يدين الهوى من الراس الا السيء. الشيء الاخر. ان هذه الدول انني لا استطيع ان اتابع كل ولا يستطيع واحد ان يتابع كل شبه. الشبه لكم بشبه ويأتي لهم بالشبهه سقول له لقد كفراء. شاهد بن عبد العزيز. فماذا يقول له? هل لفت مع فاهد عبد العزيز? اناقسته? أقمت عليه الحجة? سبحان الله. وتقول له كفر حسني مبارك ملعون عدو لله. قل له هل لفت معه? هل ناظرته? هل اقمت عليه الحجة? حينئذ انصحكم ان تكبروا على المقابل لكم اربعا وسلام كما هي قول الصالح. اذا مرة على الجهلة. هذا هو الواقع. اننا لا نستطيع ان ندافع عن الاهواء. لا ان نناقش الاهواء. اننا امام دين الله عز وجل. نرد ان نموت عليه ونلقى الله. ومن اجمل الامور. من اجمل القضايا. ومن اجلها واعظمها يوم القيامة. هو انتشاف الحقاق. هو انتشاق من اجمل ما يصيب المؤمن يوم القيامة انه يرى الحقائق. يعرف الحقائق. يراها امام حينيه. فسيرونها ان شاء الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ايها الاخوه من مصائبنا اننا لا نقرا ومن, ومن مصائبنا اننا لا نحفظ، ومن مصائبنا اننا لا نتابع. علينا ان كنا نظن في انفسنا اننا المؤهلين من اجل قيادة العالم ومن اجل الوصول الى قياده العالم علينا ان نملك عقولا مفتحه واعينا مبصره ولا تخدعنا الاقوال حتم قلبك في نقاش لاحد المهتدين مع بعض التابعين لاولئك اهتدنا الكهنه قيل لهم بالله عليه. اترضى ان يكون اهل السرود مثلا. اترضى ان يكون اهل السرود بكل مخاذيه وطورتهم المطرفة. اتقبلوا وقد علمت عظمه الاسلام. وعلمت نظافته وانه من الله. اي اعقلوا في قلبك. لا اريد ان اناقشك نقاشا علميا. لا اريد ان نعطيتك في الأدلة وفهمك لها وفهم الآخرين لها أيها قالوا وترضى أن يكون أولئك يمثل إسلام محمد صلى الله عليه وسلم يمكن لرجل يقبل الدنيا اترضى أترضى أن يكون أحد أولئك الذناء الفجر الجفر اترضى ان يكون زوجا لاختك? اترضى ان يكون والدا لك? فان كنت لا ترضاه ممثلا لشرفك لزوج اختك اولئك او كونه ابا لك? اترضى ان يكون ممثلا وطورة وظلا لدين الله عز وجل? تكاسة في العقول هذا. فبالله عليكم جاء الخنزير المضمخ بكل قادرات البشر الذي يسمونه امير المؤمنين الحسن الثاني. هل يمكن ان يكون هذا اميرا للمؤمنين يستحق هذا اللقب كصورة تعادل صورة هارون الرشيد. لاكم عن صورة تمثلوا. امير المؤمنين الحسن الثاني امير المؤمنين وعمر بن خطاط امير المؤمنين. حني اهانه لدين الله عز وجل. حني اهانة لازم قيمة الوجود دين الله اعظم من الانبياء. اعظم من عرس الله. اعظم من الصالحين السهداء. يموتون من اجل دين الله هذه القيمة الحظة ننزلها انزالا حسيتا ونحطلها بحيث نجعل اماره هذا الدين وقيادة اهله قياده المسلمين الذين جعلهم الله خير امه اخرجت للناس ونجعل اماره الامه التي اخرجت للناس حافظ الاسد نعوذ بالله. والله علاوة على ان كل مبادئ من مبادئ العقود. علاوة على كل مبادئ من مبادئ دينها. والله سفر الرجل النظيف. والسفرة الرجل الذي بقيت فيه خيرة الوجود. لا يقبل هذه القرور. لا يقبلها. لا يقبلها ابدا. ان يكون ساسدا بنفسه نعم اما ان يقلب الحقائق يزور مبادئ الحياه حسبنا الله ونعم الوكيل فاي قلوب قد انكسرت واي عقول قد انكسرت فسبح الله عز وجل ان يحفظها لان يقينا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا نعوذ بالله من الخبث يا مقلب القلوب قلوبنا على طاعتك. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. في برك وبحرك وجوك. اللهم ارنا بالطواهيث يوما اسودا. اللهم اجعلهم مجانين يتلاعب بهم الزجية والولاء اللهم ارنا بهم عظيم قدرتك. فانهم اذنوا الامه وغجروا الدين وباعوا البلاد والاعراض والناس للشفرة المسرحين اللهم ازنا بعزه الاسلام وارفع لواءه وارزقنا الشهادة في سبيله مقبلين غير مجدرين اللهم انصر المجاهدين على ارض الجزائر ومصر وصل الصين اللهم العن عرفات اين واينما وما وجهه واكبر اللهم لعنه وارنا به يوما اسودا وبطية الفتان اجمعين يا اكرم الاكرمين واقع الصلاة